بَلٰنَقَصْنَا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش طليلا ما تشكرون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 قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لا ام لانج ندم منكم أجمعين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 فَلَمَّذَا قَشَدَ رَتْبَدَتْ لَهُ مَا سُوءَهُ مَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ سِلْكُمَا الشَّدَرَةِ وَأَقُولَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة أنزع عنه ما لباسه ما يريه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 وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل لي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة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 يا بني آدم إنما يأثين لكم شر منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 قال دخلوا في أم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما ذقنتهم ما لعلت اختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا آؤلاء أظلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فلينظرون إلا تأويله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 ستي أيام ثم استوى على العرش يغش الليل, الليل النهار يطلبه حتىث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا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 فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد الأخاهم هودا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 قال يا قوم ليس بي سفاة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَوَعَجِيبٌ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذَكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 قال يا قوم عبد الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها. بَذَرُوا وَكَئِن فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَدِجَاءَتْكُمْ بَيْلَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسُ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا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 وَقَائِلَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 وَقَدْ سَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَلِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إلا إِنْ يَشَأْ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن استبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 وَالْضَرَائِعَ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ تُمْثِلُهُمْ مَثَلُ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 بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 ترهم لفاسقين، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فاضب كيف كان عاقبة المفسدين؟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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في فرعون قالوا إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لَمَّا دَعَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَدَرَهُ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ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 ولمّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنا لك قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوُوا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُمُوا قَالُوا لَإِنَّمَّا يَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 إن الذين اتخذوا العجل سينالون غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَا لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّانَا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ إِنَّآ هَدَيْنَا إِلَيْهِ وَعَذَابِى أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَآءَ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 تُبَنَ عِندَهُم فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحدر فانبدست منه اثنتا عشرة عينا فَبَدَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُنُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ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 ما تُمّ منهم لما تعظون قوما اللهم لكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معتذرا إلى ربكم ولعلهم يتقون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 فَلَمَّا عَتَوْا مَنُوهُ عَن قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً قَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسْمُومُ الْعَذَابَ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 وَإِذ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسدى فدعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 فَلَمَّا أَفْقَنَتِ الدَّاوُ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ثواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّا يَنزَغْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ